وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي سلقط ما يأسكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون له قبل أنذَن لك إنهُ لَ بعكُم لِذِي عَمَُحرَ فَ سَفَ تعللَ أقَِعَأَذَكُمْ وَأَرجُ لكمم منِن فافِ وَلَ أصَلبكمْجمعمعم قاللَ بيرَ إ إ رَبِّنا مُمْ خَلببُون إ إنا نَطنعُ أنأَنْ يَغْفِرَ لنا رَبّناَا قطيان أَن كُ أَوَّلَ المُؤمنين أَوْ حَن إلَ مساء أَسرِ بِعبَاد إكُم مُتَّبَعُون فأَْسَلَ في الرعور فيِي مَدَِ حشرِرين إه أُل إلَ شِرِِمَةُ قَلُون وَإِهُم للَناَالَغَ يغونَ وَإِنا لَجميععٌ حذون فأخرَرجنَهُم هُوَ الَّذِي أَنقَا مِنْ كَرِيم كَمَالِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بني مشرقين